لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت خطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا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 وحلوا أساير من فضة وسقاهم وسقاهم ربهم شرابا طهرا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعئكم مشكورا إن نحن نزلنا عليك القرآن تزيل وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَجُدْ لَهُ وَسَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ